حين يخل العيد بالكعتاك والأراجح الجميلة والثياب الساهية بلادنا بلادنا قدسية الرحوم يا مهجة الجريحة MQRHAT ZULU MQRHAT ZULU LEN TOTBħI LEN TAKBħI FIY عTMETI AL EYAM LIMAUNA MWARID LIMAUNA MWARID أي <تصفيق> تروناش